الكافرين فإن تهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتن ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الولي. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واستقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذم من أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي